وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ وَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَبْطُونَ لا تبقوا وارجعوا الى ما عُرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا اننا واليمين فما سالت تلك دعواهم حت جعلناهم حصيد خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعدين لو أردنا أن نتخذ له ولتتخذناه من لدننا إن قن فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يس تكبّعون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أم استخدوا آلهة من الأرض هم ينشرون؟ لو كان فيه ما آله إلا الله لفسدت فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَإِنْ لَمْ تَأْتُوا بِهِ فَاذْكُرُوا مِن, من قَبْلِ بِلاَكَثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ